قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا هملنا أوزارا من زينة القوم ولكننا هملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك القسامري